إنسان لا يطوى أرآه استؤنأ إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينها عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدا أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى؟ كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ناصية كاذبة خاطئة فَلْيَدْعُ نَادِيَةِ سَنَدْعُ الزَّبَانِ يَتَكَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاَقْتَرِبْ